مَا أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ الْيَوْمَ نُظِرَ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَن صَبَبْنَا الْمَاءَ صُبَّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ودخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت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 مستبشراً ووجوهه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتراً أولئك هم الكفرة الفجر.